أتأويل وما يعلم تؤيله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أูล الألباب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 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْنِ رَأْيَ الْعَيْنِ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 من الذهب والفطة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمؤمنين المتقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقسط.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 تقتل الملك ما تشاء وتزعل الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير بيدك الخير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 تشاب بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 الله يرزق من يشاء بغير حساب ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية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 ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه لَّالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّطَائَفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار واقفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبعينكم. قل إن الهداه د الله أي يأتى أحدم مثلما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا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 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين عرباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 قال فأشهد وأنا معكم من الشهيدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكرها طوع وكرها وإليه رجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء كجزاءهم أن عليهم لعنة الله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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آياتِ اللهِ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ الليلِ وَهُمْ يَسْتَدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ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 إذ هم الطائفتان منكم أن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 إذ تقول للمؤمنين عليكم كفّيكم أيوم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أيوم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يوم دددكم ربكم بخمسة آلاف يومددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بُشْرًا لكم ولتطمئن قلوبكم بِمَا يُنَزِّلُهُ عَلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فين طلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين.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 إِمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِيلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِن مات أو قُتِلَ قلبتم على أعقابكم مِّن قَبْلِهِ على يَظْهَرُ الْغُلَامُ فَلَا الله شيئا شَيْءٍ الله يَكُ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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخركم فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ما أنزل عليكم من بعد الغم أمنة عسا أمنة عسى يغشى طائفة منكم.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 ويميت والله بما تعملون بصير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 ولو كنت تفض غليظ القلب لفضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبئ أي ظل وَمَن يَظُلُّ الْيَأْتِبِ مَا غَلَّ يُومَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 إنما ما الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون انكم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوو قو ونقول ذوو قو عذاب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان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 اتوب الى من في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 نَرَفَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا أن يُنَادِي لِلْإِيمَانِ